فلم ترى أن الله سرطى لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره وينسك السماء لَمْ أُغَذِّبِ النَّاسَ إِلَّا رَفِيعِ الْمَقَامِ كُلُّ غَمٍّ فِي جَعْلِ أَمَنٍ سَنَكْنُهُمُ نَثْفُ وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله وَيَخْبُو <laughs> دُ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُنَا فَأَثْنُوا بِهَا وَقُلْ مَنْ يَكْفِيكُمْ مِنْ يسكون <تصفيق> بالذين se la da he la viကwał vi